بلقيس. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم شكرا لكم. فحبيبتي قتلت. شكرا لكم شكرا لكم. فحبيبتي قتلت. وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة. وقصيدة اغتيلت. وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة؟ بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل. بلقيس كانت اطول الدخلات في ارض العراق كانت اذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها ايائل بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الانامل هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل يا نين والخضراء يا غجرية الشقراء يا أمواج ديلة تلبك في الربيع بساقها أحلى الخلاخ قتلوك يا بلقيس قتلوك يا بلقيس أية أمة عربية تلك التي تغتال أصوات البلاد اين السماء والمهلهل والغطاريف الاوائل فقبائل اكلت قبائل وتعالب قتلت تعالب وعناكب سحقت عناكب قسما بعينيك اللتين اليهما تحوي ملايين الكواكب ساقول يا قمري عن العرب العجائب فهل البطوله كذبة عربية ام مثل التاريخ هذا? بلقيس بلقيس لا تتغيب عني فان الشمس بعدك لا تضيء على السوافر ساقول في التحقيق ان النفس اصبح يرتدي ثوب المقاتل. واقول في التحقيق ان القائد الموهوب اصبح كالمقاوم. واقول ان حكاية الاشعاع اسخف نكتة قيلة فنحن قبيلة بين القبائل هذا هو التاريخ يا بلقيس كيف يفرق الانسان ما بين الحذائق والمزابل. بلقيس ايتها الشهيدة والقصيدة والمطهره النقيه سبا تفتش عن مليكتها فردي للجماهير التحيه يا اعظم الملكات يا امراه تجسد كل امجاد العصور السومريه بلقيس يا عصورة الاحلى ويا ايقونه الاغلى ويا دمعا تناثر فوق خد المجدبيه اترى ظلمتك اذ نقلتك قلت في ذات يوم من ضفاف الأعظمية بيروت تقتل كل يوم واحدا منا وتبحث كل يوم عن ضحيه والموت في فنجان قهوتنا وفي مفتاح شقتنا وفي ازهار شرفتنا وفي ورق الجرائد والحروف الأبجدية ها نحن يا بلقيس ندخل مرة أخرى لعصر الجاهليه ها نحن ندخل في التوحش والتخلف والبشاعة والوضاعة ندخل مرة أخرى عصور البربرية حيث الكتابة رحلة بين الشظية والشضية حيث اغتيال فراشة في حقلها صار القويه هل تعرفون حبيبتي بلقيس هل تعرفون حبيبتي بلقيس فهي أهم ما كتبوه في كتب الغرام كانت مزيجا رائعا بين القطيفة والرخام كان البنفسج بين عينيها ينام ولا ينام بلقيس يا عصرا بذاكرتي ويا قبرا يسافر في الغمان قتلوك يا بلقيس مثل اي غزاله من بعد ما قتلوا الكلام. بلقيس ليست هذه مرفية لكن على العرب السلام بلقيس هذا موعد الشاي العراقي المعطر والمعتق كالسلاثة فمن, فمن الذي سيوزع الأقداح أيتها الزراطة ومن الذي سيقبل الأولاد عند رجوعهم ومن الذي نقل الفرات لبيتنا وورود بجلة والرفاطة بلقيس إن الحزن يثقبني وبيروت التي قتلتك لا تدري جريمتها وبيروت التي عشقتك تجهل أنها قتلت عشيقتها وأطفأت القمر بلقيس يا بلقيس يا بلقيس كل غمامة تبكي عليك فمن ترى يبكي علي بلقيث كيف رحلت صامتة ولم تضعي يديك على يدي بلقيث بلقيث كيف تركتنا في الريح نرجف مثل أوراق الشجر وتركتنا نحن التلافة ضائعين كريشة تحت المطر أتراك ما فكرت بي وأنا الذي يحتاج حبك مثل زينب او عمر بلقيس ايتها الاميره بلقيس ايتها الاميره ها انت تحترقين في حرب العشيرة والعشيرة ماذا سأكتب عن رحيل مليكتي إن الكلام فضيحه ها نحن نبحث بين أكوام الضحايا عن نجمة سقطت وعن جسد تناثر كالمرايا ها, ها نحن نسأل يا حبيبة إن كان هذا القبر قبرة أنت أم قبر العروبة بلقيس بلقيس يا صفصافه ارخب ضفائرها عليك ويا زرافه كبرياء بلقيس ان قضاءنا العربية أن يغتالنا عرب وياكل لحمنا عرب ويبقر بطننا عرب ويفتح قبرنا عرب فكيف نفر من هذا القضاء فالخنجر العربي ليس يقيم فرقا بين أعناق الرجال وبين أعناق النساء بل قيس إنهم فجروك فعندنا كل الجنائز تبتدي في كربلاء وتنتهي في كربلاء بل يا قمر الذي طمروه ما بين الحجاره الآن ترتفع الستارة الآن ترتفع الستارة سأقول في التحقيق إني أعرف الأسماء والأشياء والسجناء والشهداء والفقراء والمستضعفين واقول وأقول إني أعرف زوجته. ووجوه كل المخبرين. واقول ان عفافنا عهر وتقوانا قذاره واقول ان نضالنا كذب وان لا فرق ما بين السياسة والدعارة. ساقول في التحقيق اني قد عرفت القاتلين. واقول ان زماننا العربية مختص بذبح الياسمين وبقتل كل الانبياء وقتل كل المرسلين بلقيس يا فرس الجميلة انني من كل تاريخي خجول هذه بلاد يقتلون بها الخيول هذه بلاد يقبلون بها الخيول ما زلت ادفع من دمي اعلى جزاء ما جلت ادفع من دمي احلى جزاء كي اسعد الدنيا ولكن السماء شاءت بان ابقى وحيدا مثل اوراق الشتاء هل يولد الشعراء من رحم الشقاء وهل القصيده طعنة في القلب ليس لها شفاء ام انني وحدي الذي عيناه تختصران تاريخ البكاء ساقول في التحقيق كيف غزالتي ماتت بسيف ابيلاد كل اللصوص من الخليج الى المحيط يدمرون ويحرقون وينهبون ويرتشون ويعتدون على النساء كما يريد أبو لهب كل الكلاب موظفون ويأكلون ويسكرون على حساب أبي لهب لا قمحة في الأرض تنبت دون رأي أبي لهب لا طفل يولد عندنا إلا وزارت أمه يوما في راش أبي لهب لا سجن يفتح عندنا لا سجن يفتح دون رأي أبي لهب لا رأس يقطع دون أمر أبي لهب سأقول في التحقيق كيف أميرة اغتصبت وكيف تقاسم فيروز عينيها وخاتم عرسها وأقول كيف تخاطف الشعر الذي يجري كأنهار الذهب سأقول في التحقيق كيف صفوا على آيات مصحفها الشريف وأضرموا فيه اللهب سأقول كيف استنزفوا دمها وكيف استملكوا فمها فلا تركوا به وردا ولا تركوا عنب هل موت بلقيس هو النصر الوحيد بكل تاريخ العرب بلقيس بلقيس يا معشوقتي حتى التمال بلقيس يا معشوقتي حتى التمال الأنبياء الكاذبون يقرفصون ويركبون على الشعوب ولا رسالة لو أنهم حملوا إلينا من فلسطين الحزينه مجمة أو برتقالة لو أنهم حملوا إلينا من شواطئ غزة حجرا صغيرا أو محارة لو أنهم من ربع قرن حرروا زيتونة أو أرجعوا ليمونة ومحوا عن التاريخ عارة لشكرت من قتلوك يا بلقيس يا معبودتي حتى اتتمال لكنه تركوا فلسطين ليغتالوا غزاله ماذا يقول الشعر يا بلقيس في هذا الزمان ماذا يقول الشعر في العصر الشعوبي المجوسي الجبان والعالم العربي مشحوق ومطموع ومقطوع اللسان نحن الجريمة في تفوقها فما العقد الفريد وما الأغاني أخذوك أيتها الحبيبة من يدي اخذوا القصيدة من فمي اخذوا الكتابة والقراءة والطفولة والأمان بلقيس يا بلقيس يا دمعا ينقط فوق أهداب الكمال. علمت من قتلوك اسرار الهوى لكنهم قبل انتهاء الشوق قد قتلوا حطان بلقيس أسألك السماح بلقيس أسألك السماح فربما كانت حياتك فدية لحياتي إني أعرف جيدا أن الذين تورطوا في القتل كان مرادهم أن يقتلوا كلماتي نامي بحفظ الله أيتها الجميلة نامي بحفظ الله أيتها الجميلة فالشعر بعدك مستحيل والأنوثة مستحيله فتظل أجيال من الأطفال تسأل عن ضفائرك الطويلة وتظل أجيال من العشاء تقرأ عنك ايتها المعلمة الأطيلة وسيعرف الأعراب يوما أنهم قتلوا الرسول